هذا ايضا دعاء اخر يقال بين السجدتين لو اكتفيت برب اغفر لي الامر جائز واصبت السنة لو زدت عليه اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وهديني وارزقني ايضا قد اصبت السنة فهذه الادعية بين السجدتين من السنة القولية في الصلاة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة قولية ثامنة رقم تمانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد التشهد الأول لفعله ذلك ستين عائشة قالت كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره يجهزوله يعني السواك بتاعه ويجهزوله المية اللي هيتوضى بيها اللي هي احنا قلنا الماء يسمى ايه طهور والفعل يسمى طهور فهما بقول كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو ستين تقول قالت كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله فيما شاء أن يبعثه من الليل فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينام ما شاء الله عز وجل أن قدره له ثم يقوم من نومه يستيقظ. فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيدعو ربه ويصلي على نبيه ده وجه من أوجه الـ الـ الـ الوتر ثم يدعو ربه يقعد في التمنى تشهد الوسطى في التمنى فيدعو ربه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم ينهض يبقى الشاهد بتاعنا إنه هو في التشهد الأوسط كان النبي عليه الصلاة والسلام يتشاهد ثم يدعو ويصلي على نفسه صلى الله عليه وسلم يعني يقول في الجلسة بين الركعتين أو بين في آخر ركعتين أو في اللي هي من ثموه للتشهد الأوسط يقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ثم بعد ذلك يدعو ما شاء الله عز وجل له أن يدعو من خير الدنيا والأخرة ثم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على النبي عليه وسلم يصلي النبي على نفسه ثم ينهض ولا يسلم عشان يجيب الركعة التانية اذا كانت سلسية او ركعتين البقيين اذا كانت الصلاة الربعية ثم يصلي التاسعة بالنسبة للحديث ده كان بيصلي الوتر النبي عليه السلام تسع ركعات فقعد في التمنى قرأ التشاهد الوسطى ودعا ثم صلى على نفسه ثم قام الى الركعة التاسعة فلما ادها قعد ثم حمد ربه وصلى على نبيه واخذ يدعو ثم سلمه صلى الله عليه وآله وسلم يعني هذا حديث أخرجه أبو عوانة في صحيحه وهذا اللفظ يعني اللي احنا قرأناه ده لفظ أبو عوان وموجود أيضا هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم بدون جملة ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم أيضا سنة تاسعة الدعاء بعد التشاهد الأول والثاني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 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير أحدكم من الدعاء عجبه إليه فليدعو به ربه عز وجل حديث صحيح النبي عليه الصلاة والسلام بيقول فيما رواه سيدنا عبد الله ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقعد في التشهد الأوسط كان بيختار الدعاء اللي بيعجبه يختار ما يعجبه من الدعاء فيدعو به ربه سبحانه وتعالى فيبقى لو احنا قرأنا التشاهد الاول او التشاهد الاخير بعد ما نخلصه ندعو ما شئنا من خيرات الدنيا والاخر واما بعد الثاني اللي هو التشاهد الاخير لو فرغنا بقى من الصنة يعني خلاص تمينا الأربع ركعات ونعد التشهد الأخير هنقول برضو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير أو الآخر فليتعوذ بالله من أربع في أربع حاجات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ منهم فكان نبي عليه السلام يعني يتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحية والممات ومن شر المسيح الدجال الأربع أمور دول يتعوذ منهم المصلي إذا تشهد أو جلس للتشهد الأخير يعني تقول في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنات المحيا والممات وأعوذ بك من شر المسيح الدجال في رواية من فتنات المسيح الدجى، ثم بعد ذلك يدعو بما يعجبه من الدعاء بخيرات الدنيا والآخرة، ثم يسلم. فالسنة العشرة التسليم الثانية، لأن إحنا قلنا تسليم الأولى فرض لي يبتاع على اليمين. بتقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وأنت نحية اليمين هذه فرض أما التسليم الثانية تقول السلام عليكم ورحمة الله نحية شمالك فهذه التسليم الثانية هي من السنن القولية وهي السنة, السنة العاشرة التي ذكرها صاحب الكتاب التسليم الثانية لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين كما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياضوا خده صلى الله عليه وسلم يعني يلتفت بالتسليم حتى ان الناس اللي على يمينه ومن خلفه يرون بياض خده صلى الله عليه وسلم البياض بتاع خد النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيصلوا جنبه ويشوفوه يعني بمعنى ان هو بيلوح رأسه كده ناحية كاتفه بالتسليم ل ل يعني لزاوية كبيرة وربما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحيانا على تسليمة واحدة وهي الفرض ولذلك لا نستغرب يعني مثلا لسافر منا في يروح تونس أو يروح المغرب العربي فيجدهم في الصلاة يسلمون تسليمة واحدة فقط على اليمين هم يأتون بالفرض ولا يأتون بالسنة فيه فإذا صلينا مع ناس وسلموا تسليمة واحدة ناحية اليمين يبقى ما ننكرش عليهم لأنهم أتوا بالفرض وقد يعني يطبق بعض الناس هزيل هزيل يعني هذا الأمر بعضهم يعني يصلي مثلا بس يكون متعمد هذا ما يعني لا يكون نسيانا إنما هو متعمد إن هو يسلم تسليمة واحدة عن, عن يمينه فلا ننكر عليه كما جاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأي من شيئا وحديث ستنا أم المؤمنين عائشة هذا علق عليه أهل العلم منهم الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عليه كان يقول التسليم فهذا الحديث الذي رواته أم المؤمنين عائشة علق عليه العلماء فبعضهم ومنهم الشيخ ابن باز رحمه الله عليه كان يقول التحلل قبل التحول يعني ايه كلام ده يعني ووجوهنا متجهة ناحية القبلة نقول السلام عليكم ناحية القبلة ورحمة الله ونحن نضير نحية الكتف أو نحية اليمين يبقى تلقا وجهنا السلام عليكم أما ورحمة الله دي واحنا بلف وشينا كده ناحية الكتف يبقى ووالوجه ناحية القبلة نقول السلام عليكم ورحمة الله رحمة الله بقى هتبقى واحنا بلف الوجه ناحية الكتف سواء كان الكتف اليمين أو ناحية الجهة والكتف اليسار السلام عليكم ورحمة الله أيها الأحباب الكرام يعني بكده طبعا الحديث هذا حديث صحيح موجود في سنن الترمزي وفي صحيح الإمام الترمزي فبكده نكون انتهينا من السنن القولي هنبدأ نتناول السنن الفعلية السنن قولي عن الأقوال التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ما السنن الفعلية فهي الأفعال التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فتعالوا بها أيها الإخوة والأحباب علمني الله إياكم نتناول السنن الفعلية أول سنة فعلية كان يفعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة وهي رفع اليديني عند تكبيرة الاحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول، ودليل هذا ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه حزوة من كبه. يعني في حذاء كتفي المنكب اللي هو الكتف كان يرفع يديه حزوة منكبيه او منكبيه اذا افتتح الصلاة ساعة ايه ما يكبر تكبيره الاحرام يبقى تكبيره الاحرام فرض لأن الإنسان بيستحل مصلي المسلم بيستحل بها الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فالمصلي يرفع يديه وهو يقول الله أكبر لتكبيرة الإحرام التي يستحل بها الصلاة هذا الرافع إما أن يكون موازي ومحازي لكتفيه وإما أن يكون موازي ومحازي لشحمتي الأذن وهذا برضه وارد به اللي يعمل كده أصاب السنة واللي يعمل كده أصاب السنة فكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حزوة منكبيه أو منكبيه إذا افتتح الصلاة وكمان كان يكبر النبي عليه الصلاة والسلام ويرفع ايديه اذا كبر للركوع ساعة ميجي يهوي للركوع يوطي كده عشان يركع كان بيرفع ايديه حزوة من كبايه او حزوة شحمتي اذنية وكمان كان بيرفع ايديه مع التكبير من الرفع للركوع يبقى وهو نازل للركوع بيرفع ايديه مع التكبير وهو بيرفع من الركوع بيرفع كذلك ايديه مع التكبير وعن نافع ان ابن عمر كان اذا دخل في الصلاة سيدنا نافع بيروي عن سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان اذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه واذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين يعني بعد تشاهد الوسطى يقوم للركعة الثالثة رفع يديه ورفع ذلك إلى النبي الله صلى الله عليه وسلم يعني كأنه هو بعد ما بيعمل الحركات دي كلها في الصلاة فكان يقول للناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وهذا هو معنى كلمة إيه ورفع ذلك الى نبي الله رفع ذلك الى نبي الله يعني نسب ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح موجود في صحيح ابي داود وفي البخاري وفي سنن ابي داود ويسن رفعهم احيانا عند كل خفض ورفع وده حديث صحيح موجود في صحيح النسائي، وسنن النسائي، وعند الإمام أحمد في مسنده حديث رواه سيدنا مالك بن الحويرث صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني شاهده بعينه رآه بعينه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنيه يبقى ده برضو شكل تاني من الرفع يبقى في هذا الحديث اللي هو حديث سيدنا مالك بن الحويرث بيثبت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل حركة من رفع أو خفض كان يرفع يديه حزوى من كبيه او شحمتي اذنيه عنا دي جائز وده جائز يبقى لم يقتصر في الرفع عند تكبيره الاحرام وعند تكبيره الانتقال الى الركوع وعند تكبيره الرفع او سمع الله من حمد من الرفع من الركوع وعند القيام بعد التشهد الوسطى لا ده كان في كل خفض ورفع كان يرفع يديه مع التكبير فيبقى لولا اينا حد بيصلي وبيرفع ايديه في كل حركاته وهو نازل وهو رافع ما ننكرش عليه لان هذا وجه من الاوجه اللي كان بيفعلها النبي عليه السلام في سنانيه الفعلية في الصلاة وهو القائل صلوا كما رأيتموني وصلوا ولو أن بعضنا لو أن بعضنا آسف لو أن بعضنا فعل هذه تارة اختصر فيها على الرفع مع تكبير الأحرام والرفع عند الهوية للركوع والرفع عند الرفع من الركوع يعني رفع اليدين أقصد الرفع يعني رفع اليدين والرفع يعني رفع اليدين بعد تشد الوسطى اكتفى بكده يفعل كده مرة ومرة أخرى في صلاة أخرى ممكن يعني يرفع يديه مع كل خفض ومع كل رفع يبقى طبق جميع سنن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذه مرة وهذه مرة وكده يبقى بيوحي سنة النبي عليه الصلاة والسلام ثم سنة فعلية اخرى وهي وضع اليمين على الشمال فوق الصدر كف ايدك اليمين على كف ايدك على ظهر ايدك الشمال وتضع اليدين اليمين على الشمال فوق صدرك والصدر من اسفل الحجاب الحاجز ومن اعلى الترقوة ايبا ده طولا ده الصدر وعرضا من ناحية الكتف من أسفل الكتف اليمين إلى الكتف الشمال يعني إبقى ده اسمه إيه التجويف الصدري بياخد من أسفل الكتف اليمين وأسفل الكتف الشمال ده عرضا وطولا من الترقوة إلى الحجاب الحاجز سيدنا سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون مين بقى اللي هامرهم النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على على ذراعه اليسرى في الصلاة يبقى ممكن تحط كفك على الساعد يعني اللي هو الساعد يعني اللي هو من بعد الكف لغاية الكوع اسمه الساعد وهو هنا بيقول الزراع ممكن تحط كفك على ذراعك اليسرى كفك اليمين على ذراعك اليسرى ممكن ممكن تحط الكف اليمين على الكف الايسر على الصدر ماشي الكف اليمين على الساعد الذراع اليسرى على الصدر ماشي هذه كلها اوجه ف سيدنا سهل بن سعد يقول كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على زراعه ليصر في الصلاة قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في مختصر البخاري وفي صحيح البخاري وعند الطبري قوله أو قول أبي حازم لا أعلمه إلا أن ينمي ذلك إلى النبي معنى هذا أن سيدنا سهل بن سعد نسب هذا الكلام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او هذا الفعل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كأنه قال أنا آآ آآ يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان هو اللي يؤمر بيؤمر بذلك سيدنا وائل ابن حجر صحابي ايضا قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره يبقى حط ايد اليمين على ايد اليسار على صدره ايضا هذا حديث صحيح ذكروا الشيخ الالباني رحمه الله تعالى عليه في كتابه رؤى الغليل وهو ايضا عند ابن خزيمة صنة ثالثة فعلية النظر الى موضع السجود ستين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها يعني النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة صلى فيها بصره لم يبتعد عن موضع سجوده لغاية ما خلص الصلاة وخرج من الكعبة ففيه دليل على أن النظر محل السجود أو موضع الصدود. هذا حديث ذكره أو ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أيضا موجود عند الحاكم في المستدرك. السنة الفعلية. الرابعة أن يفعل في ركوعه ما تضمنته هذه الأحاديث من الهيئات في هيئات معينة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع دلت عليها جملة من الأحاديث تعالوا نسمع كده ستين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك ما كانش النبي عليه الصلاة والسلام ب يوطي رأسه وهو راكع ولا كان بيرفعها وهو راكع إنما كان بيخليها ما بين الرفع وما بين الهوي في حزاء او في حزاء ظهره يعني لما تيجي تقيس كده تلاقي رأس النبي عليه الصلاة والسلام هو راكع في نفس مستوى كتفه كدفه هو رفعها الفوق اعلى من الظهر ولا هو خفضها الاسفل تبقى منخفض عن الظهر إنما كانت بتبقى في وضع رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع في وضع يستوي مع ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام بدي صنة إيه؟ فعلية سيدنا أبي حميد أو أبي حميد يصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا ركع أم كان يديه من ركبتيه صلى الله عليه وسلم لما نقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا عليه يعني ما تبخلوش لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل من إن ذكرت عنده من إن ذكرت ذكرت, ذكرت عنده ولم نصلي عليه اللي اللي يسمع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه وله بذلك عشر صلوات. قال النبي صلى الله عليه صلاة صلى الله بها عليه عشرة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول سيدنا أبو حميد في وصف للصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه يعني النبي عليه الصلاة والسلام بالبلدي كده كان بيكبش ركبته بكف ايده كده يفرد صوابع ايده يفرد صوابع ايده ويكبش بيها ركبته وهو راكع عارفين يا جماعة الخير اللي يعمل كده يلاقي نفسه ماسك ركبته كويس يبقى كأنه ما يعني ما يقعش وهو وهو راكع متمكن من ركبتيه بكفيه كف دو وصابع مفتوحة كده وقابد بهما على ركبته من الأمام والكف الأيصر على ركبته اليسرى برضو من الأمام فالكفين متمكنين من الركبتين في القبض كده يبقى حس انه هو ماسك نفسه كده ثم هصر ظهره وهصر ظهره بالصاد يعني هصر يعني سوى ظهره بغير تقوس يعني ظهر النبي عليه الصلاة والسلام مستوي ما هوش مؤوس كده ما هوش وراك هو ركع عمل اتب لنفسه كده لا انما ظهر النبي عليه الصلاة والسلام كان مستويا حتى ان بعض الصحابة يقول ان لو وضع فوق ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع كوبا من الماء لاستقر. لا لاستواء ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع سيدنا وائل ابن حجر يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع فرج اصابعه وهو راكع اصابعه منفرجة يعني فاتح صابعه كده وهو كابش بكفه او بكفه ركبتيه او بكفيه ركبتيه حديث ستين عائشة حديث صحيح موجود في صفه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم وفي صنن أبي داود حديث سيدنا أبي حميد موجود في صفه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعند البخاري وفي صنن أبي داود حديث سيدنا وائل بن حجر موجود في صفه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعند ابن خزيمة وعن أبي حميد أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فوضع على فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه يعني وتر يديه يعني عوج إيدين الاثنين من التوتير يعني وهو جعل الوتر على القوس. يعني كإنه أبعد كعينه بعيد عن إيه عن جنابه يبقى الكوع كده بعيد عن الجنب أحيانًا يقولوا جاف بين جنبيه أو جاف بين كوعيه وجنبيه دراعاته بعيد عن إيه عن جنابه يعني ما يبقاش هو راكع لازم يعني دراعه في جنابه لا إنما كان بيفرد دراعاته كده يبعدهم بعيد عن عن جنبه صلى الله عليه وسلم أيضا صن خامسة هذا الحديث صحيح موجود في صحيح الترمزي وأيضا في صن الإمام الترمزي وفي صن أبي داود صن فعالية خامسة تقديم اليدين على الركبتين في السجود وده الأول هذا هو الوضع الأولي إنك لما تيجي تسجد تنزل بأيديك قبل ركبتيك ليه لإن سيدنا أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه يبقى هيحط ايديه على الارض قبل ركبتيه حتى لا يتشبه بالبعير البعير اللي هو الجمل يعني ان الجمل لما بينزل بينزل اول على ركبتيه هتجد بقى خلاف عند العلماء بعض العلماء يقول ركبتي البعير في يديه وليست في رجليه وهتجد ناس يقولك يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يمتلئ شحما كان يعني قبل, قبل ما النبي يعني يدخن شوية جسمن يعني كان بينزل على ركبتيه ولما امتلأ جسمه فكان ينزل على يديه يعني هتجد أقوال كثيرة جدا بيعجبني بقى في هذه المسألة مسألة ديهازم بيسموها مسألة خلافية ولكن العلماء ليه بيتحدثوا فيها يا ما عايزين يفعلوا الأول يعني عايزين يفعلوا, يفعلوا فعل القريب من من الصحة الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل ان اللي ينزل ركبتيه الصلاة صحيحة واللي ينزل بيديه الصلاة صحيحة ولكن احنا بنشوف الأول بنقول الأول انه ينزل بي بيديه قبل ركبتيه فالإمام أبو حنيف الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول في توين الكبرى يقول وسواء كان النزول في الصلاة إلى السجود على الركبتين أو على اليدين فالصلاة عندي صحيحة وده بقى اللي يهمن سواء نزلت بأيديك أو نزلت بركبتك الصلاة صحيحة ولكن احنا ليه بنقول بنقول عشان نشوف الفعل الأولى يعني الفعل الأولى نعمله صنة سادسة فعلية وهي أن يفعل في سجوده ما تضمنته هذه الأحاديث من الهيئات هناك أحاديث وصفت لنا هيئات النبي عليه السلام في الصلاة رواها برضو هؤلاء الصحابة الذي رأوا الهيئات في الركوع لو سيدنا أبو حميد في وصفه لصلاة النبي عليه السلام بيصف صلاة النبي عليه السلام كيف كان يصلي النبي عليه السلام قال فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة لما حط إيديه على الأرض وسجد له هو فاتح صوابعه خالص ولا ضمهم خالص بين بين كده يعني بلا تكلف يبقى إيه غير مفترش ولا قابضهما يعني مش قفر صابعه ولا فريدهم خالص وفي نفس الوقت مش حاطت كوعه بالساعد على الارض كهيئة انبساط الكلب يعني لما ننظر الى الكلب عزكم الله وهو نايم القرآن حتى عبر قال وكلبهم باصط ذراعيه بالوصيد في شأن كلب اصحاب الكلب فنها النبي صلى الله عليه وسلم عن انبساط الكلب ان انت ما تسنتش ايديك بالساعد بالكوع على الأرض وانت ساجد انما ترفع الساعد وكوعك عن الأرض يبقى الكف بس موجود وصوابع كفك متجهة ناحية القبلة وإيديك بالإبهام اللي هو الصبع الكبير القصير متجه واخد حزو الأذنين يبقى الإبهام بتاع اليد اليسر اليمنى ناحية ال, ال, ال, ال, ال الأذن اليمنى وإبهام اليد اليسرى ناحية ال ناحية ال الأذن اليسرى صوّب عك من تش خالص ولا مفرجهم خالص إنما بين بين كده بدون تكلف وأصابع إيدك متجهة ناحية القبلة كذلك أصابع قدميك اطراف الاصابع بتوعية قدميك، برضو مستقبلة القبلة وانت تانيها كده ناحية القبلة تبقى رجليك صوابعها متنية والصوابع متجهة ناحية القبلة سيدنا البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك المرفق اللي هو الساعد بالكوع ترفعه عن الارض حتى لا تتشبه بانبساط الكلب سواء كان في ايدك اليمين او ايدك الشمال يبقى اليدين الاثنين ترفعهم كده عن الارض وعن عبد الله بن مالك ابن بحينة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياضة بطيه يفرج درعاته كده حتى ان بياض باطه ابطيه كان بيظهر صحابة كانوا بيشوفوه شوفوا بياض بتاع إبط النبي عليه الصلاة والسلام لانه رفع مرفقيه مجفيهم عن عن جنبيهم ومش حاطتهم على الارض وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معي على فراش فقدت يعني يعني كان النبي نايم جنبها فبتحسس كده على الفراش ما لقيتهوش تقول فوجدته صاحت كده وبصت فوجدته ساجدا راسا عقبيه العقب اللي هي ال ال مؤخر القدم من وراء الرجلين من وراء اللي احنا نقول ايه احيانا تجاوزا الكعب يعني انما الكعب لا الكعب هو النتوء البارز في الرجل إنما العقب ده اللي هو مؤخرة الـ القدم من الخلف فراصس النبي عليه الصلاة والسلام عقبيه جنب بعض يعني ضمم رجليه على بعض الاثنين اليمين والشمال والرجل من فوق العقبين اللاسقين في بعض والاصابع بتاعة القدمين متنية ومستقبلة القبلة دي ستنعيشة بتصف يا تقول وكان معي على فراش فوجدته ساجدا راسا عقبيه مستقبلا باطراف اصابعه القبلة كل دي احاديث صحيحة جمعا كل الاحاديث اللي احنا بنرصها دي صراحة هي احاديث صحيحة والشيخ جزاك الله خيرا وربنا يجعل هذا في ميزان حسناته وصحة في اعماله كفان عناء البحث عن صحة الحديث كل الاحاديث موجودة في الكتاب احاديث صحيحة سيدنا وائل بن حجر قال أتيت المدينة فقلت أنظرننا إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول أنا رحت المدينة فقلت لازم رأي النبي عليه السلام وهو بيصلي أشوفه يصل إزاي فذكر بعض الحديث وقال ثم هوى يعني نزل فسجد فصار رأسه بين كفيه زي ما قلت لك راسك بين كفينك اللي مينه الشمال راسك بينه في الوسط وعن وائل ابن حجر ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد ضم اصابعه يعني ما ضمهمش اوي ولا فرجهم اوي يبقى إيه وسط كده وعن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا سجد فوضع يديه بالأرض استقبل بكفيه وأصابعه القبلة يبقى الكفين وهم محططين على الأرض في حالة السجود والرأس بينهم الكفين بالأصابع متجهين ناحية القبلة هذه الأحاديث كلها تضمنت هيئات الرسول صلى الله عليه وسلم في السجود نيجي للسنة السبعة الفعلية أن يكون جلوسه بين السجدتين على الهيئة التي تضمنتها الأحاديث أيضا في أحاديث نقلت إلينا هيئة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في السجدتين في جلوسه بين السجدتين بين السجدتين كان يقعد إزاي بين السجدتين ستين عائشة قالت وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى رجل اليسرى بينصبها إنصبها يبقى إيه ممددها كده ورجل اليمنى الرجل اليسرى فرشها وقاعد عليها والرجل اليمنى نصبها اللي هي الهيئة اللي بنعودها في التشاهد الوسط اسمها دي ايه؟ اسمها لفترش هيئة لفترش انه يفرش رجله اليمن اليسرى ويقعد عليها وينصب رجله اليمنى وتبقى برضو الأصابع بتاعة القدم اليمنى متجهة ناحية القبلة وعن ابن عمر قال من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسر ده برضو حديث صحيح من جملة الأحاديث اللي هي وردت لنا عرفتنا اني في الجلسة بين السجدتين او التشاهد الوسطى بنجلس او الجلوس من ركعتين زي سنة الصبح او فرض الصبح او سنة المغرب او سنة الظهر لو هنصلي السنة القبلية اثنين ونسلم واتنين ونسلم يعني اي صالة من ركعتين واحنا بنقرأ التشاهد بنجلس جلسة الافتراش وعن طاووس قال كن قلنا لابن عباس في الاقعاء على القدمين فقال هي السنة فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم يعني أن أنت تعمل اتنين رجليك الاثنين اتنين وتعود عليهم أو تنصبهم الاثنين ويبقى أصابعهم الاثنين اتنين متجين ناحية القبلة وتبقى قاعد عليهم اسمه اقعاء السنة وخلي بالك في فرق بين إقاعاء السنة وإقاعاء الشيطان إقاعاء السنة إنك بت... بت... بت... بتريح رجليك اللي على الأرض وبتقعد عليهم أو بتوقفهم وأصابعهم متجهين ناحية القبلة وبتقعد عليهم تبقى مرفوع شوية كده وصابعك رجليك وقفة كده بس الصوابع ناحية القبلة متنية ده اسمه إقاعاء السنة أما إقاعاء الشيطان في إنه هو الإنسان وهو قاعد ب يجافي بين قدميه وإليته عزاكم الله الإليا بتاعت المصالة تبقى ملتسقة بالأرض يبقى انت تتخيل كده الوضع الرجلية الاثنين كل وش رجل ده رايح نحية اليمين واللي هو الرجل يمين وشها رايح نحية اليمين والرجل الشمال وشها رايح نحية الشمال ومفرشح رجلية دية ورجلية دية واليتة حطتها على الأرض هذا اسمه إقعة الشيطان اسمه إقعة الشيطان وإن كان الأمر بيحتاج لتمثيل إنما أرجو أن يكون يعني وصف كده واضح للإخوة المستمعين والأخوات المستمعات فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقعة الشيطان أما اللي سألوا عليه سيدنا عبد الله بن بن عباس فهذا إقامة السنة فلا بأس إن أنت فعلت ذلك السنة التامنة قال لا ينهض من السجود حتى يستوي الجلسة دي بقى بيسموها ايه جلسة الاستراحة او جلسة الاستراحة انه لما يخلص الركعة الاولى ما يقومش للتانية على طول لا يقوم يعتدل كده ويسن شويه كده بره ويروح آيم للركعة التانية ودي دليلها حديث سيدنا أبي قلابة أو أبي قلابة اسمه كده صحابي أو هو تابعي سيدنا أبي, ق... أبي قلابة قال أخبرنا أخبرنا مالكو ابن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا يعني لما بيصلي ركعة واحدة وهيقوم للتانية ما بيقومش بسرعة إنما كان بيستوي قاعدا يجلس جلسة بسيطة كده خفيفة تاخدش ثواني يعني اسمها دي جلسة الاستراحة وجلسة الصراحة دي هذه يقول اهل العلم من السنن المنداثرة يعني اللي معددش الناس بتعملها يعني هذه السنة ما بيعملهاش الا الاخوة اللي درسين فقه او بيحضروا دروس الفقه وبيسمعوها يعني كده انما الاخوة اللي ما بيحضروش دروس الفقه ولا بيقرأوا في الفقه ولا ما بيعملهاش انهم ما يعرفهاش اصبحت سنة منداثرة يعني مدفونة حدش بيطبقها كتير وأما السنة التاسعة الفعلية أن يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة طيب هو صلى ركعة ولما جاي قوم أمشى على طول فراح معتلل اعتادالة بسيطة كده اسمها جلسة الاستراحة ولما جاي قوم بقى بيعمل بيعتمد على يديه بيطبق إيدي كده يعملهم قبضتين ويسند قبضتي بقبضتي يديه على الأرض ويقوم للركعة الثانية ده اسمه ايه بسمو العجنة بسمو العجنة من العجين يعني العجنة عن ايوب عن ابي قلابة قال جاءنا مالك ابن الحويرث ابن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا سيدنا مالك ابن الحويرث راح المسجد اللي هو بتاع الحي اللي في ابي قلابة فصلى بيهم في المسجد بتاعهم فقال سيد سيدنا أبو قققلاة يقول فقال إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة يعني أنا بصلي بكم ويعني مش مش مش عشان أنا بحب يعني بحب أصلي بكم لا ده أنا بصلي بكم علشان أوريكم يعني أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أيه مش يعني الامر مش ان انا بصلي بكم علشان انا عايز اصلي بكم لا ده انا بصلي بكم عشان اوريكم النبي كان بيصلي ازاي قال ايوب فقلت لابي قلاب وكيف كانت صلاته يعني صلى بكم ازاي سيدنا مالك ابن الحويرث قال مثل صلاتي شيخين هذا صلى نفس الصلاة اللي بيصليها الشيخ بتاعنا طب يتركا مين الشيخ بتاعهم الشيخ بتاعهم كان عمرو ابن سلمة كان سيدنا عمرو ابن سلمة قال ايوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير واذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الارض ثم قام يعني سيدنا مالك ابن الحويرث صلى بهم بالكيفية اللي كان النبي بيصلي بهم بيها وشابهت هذه الكيفية في نفس الوقت صلاة الشيخ بتاعهم اللي بيصلي بهم في الجامع وهو كان سيدنا عمر بن سلمة الحديث ده حديث صحيح موجود في مختصر الإمام بخاري موجود في صحيح الإمام بخاري موجود عند الإمام البيهقي وأيضا قال وبهذا نأخذ فنأمر من قام من سجوده أو الجلوس في الصلاة أن يعتمد على الأرض بيديه معا اتباعا للسنة فإن ذلك أشبه للتواضع وأعون للمصلي على الصلاة أقول لك يعني ونت بتسند على الأرض عشان تقوم في عون ليك يعني بدل ما تحمل على رجليك لوحدها يبقى أنت بتحمل على رجليك وعلى أديك ففي كده عون يعني على الصلاة للمصلي وأحرأ ألا ينقلب عشان ما تتقلبش ممكن وانت بتقوم على رجليك فقط ممكن تتقلب وأي قيام قامه سوى هذا يقول كرهته له ولا إعادة فيه عليه ولا سجود سهون ده مين اللي بيقول كده ده بيقول لعل يعني عالم من العلماء يقول هذا ال هذا الكلام أو يقول ده الإمام الشافعي نعم الإمام الشافعي يقول هذا في كتابه الأم يقول هذا الكلام في كتابه الأم السنة العاشرة والأخيرة اللي هي بها هنختم الدرس الفقه بتاعنا وأرجو ما ماكنش طولت عليكم وهي السنة العاشرة والأخيرة في السنة الفعلية أن يكون جلوسه في التشهدين على ما جاء في الأحاديث الآتي سيدنا أبي أبو حميد بيروي بيروي انه قال في وصفه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فاذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى يبقى دي ايه جلسة الافترا... الافتر... الافتراش اللي هي احنا خدناها طب واذا جلس في الركعة الاخيرة هيجلس بقى جلسة اسمها التورك قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى اللي هي اليمنى وقاعد على مقعدته بيعود على المقعدة بقى تبقى رجليه اليسرى تحت فخذه فخده الايه فخده او فخذه الايه اليمنى انما في الواقع هو يجلس على يته الايه اليسرى يته اليسرى, اليسرى قاعد بها على الارض وقدمه اليسرى محتوطة تحت فخذه اليمنى تمام ونصب فخده رجله قدمه اليمنى برضو بنفس الكيفية اللي جلس فيها بالإيه منصوبة في جلسة التشا... التو... الافتراش فقدموا برضو اصابعها متجهة ناحية الإيه القبلة يبقى خدنا بالنا ان جلسة الافتراش اللي هي من بعد الركعتين برجله اليسرى بيبقى قاعد عليها وناصب اليمنى أما الجلسة الأخيرة بعد بعد التشاهد الأخير بيقدم رجله اليسرى يقدمها بتبقى تحت فخذه الايه اليومنى وقاعد باعدته الايه بتاعته من ناحية الايه الشمال جلس بها على الايه على الأرض متمكنة من من الأرض وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى يبقى هو قاعد في التشاهد كف اليمين على فخذه اليمين، وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. بيقبض أصابع التلاتة في إيده اليمين وهي محتوطة على فخذه اليمين. يبقى الخنصر والبنصر والوسطى مقبودين في الكف ورافع السبابة والإبهام محلق الإبهام ينيموا على الوسطى ويرفع السبابة اللي احنا بنوبصهم به دو بيرفعوا كده الفوق ساعة التشهد أما إيد الكف اليسرى موجودة على فخزيه اليسرى يعني إيه حطتها وايه وفردها كده على ايه على كفه على فخذه اليسرى وعن نافع قال كان عبد الله بن عمر اذا جلس في الصلاة وضع يده على ركبتيه يديه على ركبتيه واشار باصابعه واتبعها بصرة اصبعي السبابه بهزها كده حركه كده لو خلي بالك طلعتها ونزلتها لفوق ولتحت كده ده ما اسموش ايه تحريك انما اسمه رفع وخفض إنما سئل الشيخ الألباني عن كيف تحريك السبابة ساعتها التشاهد قال يهزه هز بسيط كده يبقى ناصب الإصبع السبابة ويهز هز بسيط كده إنما بيطلعها على الفوق تحت ده سماه قال هذا ليس تحريك ولكنه خفض ورفع وقال بذلك الشيخ الحويني اللي يعني حفظه الله وشفاه يقول إن زي ما قال شيخنا الألباني نفرد الإصبع كده أو ننصبه ونحركه تحريك بسيط كده النبي عليه السلام قال وكان النبي عليه السلام يفعل ايه؟ وهو بيقرأ تشاهد ينظر إلى إصبعه وهو يحركه كده يعني يلقي بنظره على إصبعه وهو يحركه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر تحريك الإصبع لا هي أشد على الشيطان من الحديدة يعني السبابة وهي تتحرك التحرك البسيط ده لهي اشد على الشيطان من الحديد كأن التحريك بتاع الإصبع ده وانت تقرأ التشهد وساعة تيجي عند الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله تنصبها وما تحركهاش تنتهي من الشهادة وتكمل ال التشهد تبدأ تحركها تاني تحريك بسيط النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهي أشد على الشيطان من الحديد كأن هذا التحريك البسيط للإصبع السبابة ساعة قراءة التشهد بتسقط هذه الحركة على رأس الشيطان يعني تؤلم وتوجعه أشد ما ما يكون كأنك طرقته بحديدة على رأسه نعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا حديث حسن رواء الشيخ الألباني في كتابه صفة الصلاة أو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وروى الإمام أحمد في مسنده جماعة الخير بكده نبقى أنتهينا من السنن القولية في الصلاة والسنن الفعلية في الصلاة عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني وصلي وفي الواقع ان اتباع هذه السنن تتويج للصلاة والانسان اللي بيفعلها لا شك ان هو بياخد اجرها بس ما نتعمتش ان احنا نسيبها انما لو نسيناها في بعض العلماء قالوا نسيان السنة يسن لمن ترك سنة نسيا أن يسن له أن يسجد سجود الإِسْحَام. جماعة الخير في هذا القدر كفاية أصلي الله تعالى لي ولكم توفيق السداد والرشاد والهداية أترككم يعني بره كده مقدار مثلا عشر دقائق أو ربع ساعة نعود إن شاء الله بعدها لدرس التوحيد من كتاب تسهيل تهذيب العقيدة الإسلامية للشيخ الجبرين رحمه الله، فحتى نلتقي.